أسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون أهل صلي الله عليه وسلم أمرو حمي باسي خلقه وباسي دين ناكرت أجر نجد باشتريانا نوالا برو باسي دينكا نصیحتیم که قصی خیر بکه اوج خوشش نیت او باسیدین که برا هر احوالیم پرسه وضعتان چونه تندروستیتان نقصانیتان تجییشته هر او احوال پرسیدنی بر خوشش نیت او ایلا بچید عواقب کی واجب هر سر دان کردنیان و خیر ان شالله پیوسته بیکی کزانی توشی گناه دبی حلصه کزانیت هر چوند ایلا فی دوی و آجایی هر به تلفن صلی الله سعر الزرع دو جوره، لدولارك با بستو پینج هزاري ساطو بستو سي هزارة با هزاري ساطو بستو چوار هزارة بعد ساطو پنجا ديناري ساطو بستو حوط هزارة با با بانجي ودائيش فرقي هيا اما تشيبكين لبانق هروايا هج مشكل دنيا حرها مويد دروس لأن شاء الله وغماني شدنا بيت لو اي بلات وانا فرقه لسعر دا طلب مادام إذا اختلفت الأصناف بيعوا كيف ماشيت مادام صنف كجواز الدينار دولار أوتشي شنيه بلام إستعمل بيت دلم كاميه حرامه كتب شيء تبازار بستو بيت هزاري بكريد بدو صتو يا بب هزاري يا بهزاري دتبا بون من صتو هزاريك بكري شوار بستو بيت جي بكري بدو صتو بنجائي دلباش بلام يك هزار دمي أما نفسي عمليان عراقي عراقي أوري بها يا برام أوري بها أما تو الدولار بدينار دكري يشهد النبي ضلط مطمئن بي إن شاء الله نواجي صلاة التسبيح يا هي بله هيا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم تفسير كي يع. يعني السر براوي إيمة بو كتاب حلاله بي أوان بو إيمة حلاله. فرمای پیغمبر خدا علی الصلاۃ والسلام فرمای یک گوشتری به قصت ندکری اگر مگر ضرورت نبوایا و پاری اگر پاری نبوایا ا بو ایمش وایا موضوع ضرورت نی برابر زکه متوش کده چی سار یک بقص دکری طبعا محتاجیه اگر پارت ه بیت خو يعني سرد لي أشياء أو أبجيب بساطو بيز بيكري. بعراش مهدا تواني مكثر بساطك بيكرم. ولا منا يكرم حزم لي بساطو بيز بيكرم بالقرس. طبعاً أو كسيك ده شيء بقز ذكره. ديارة بعراي دي نقدينية. بنقدي بكربو. إن أشار ده شيء تذكره بقز ذكره. شتى جرانت له ولا مانجنا ديداتوا. دروس توو جماندنا رمضان دهی بود جا دوای مانچر رمضان ایشکی نک، بوی قدر ذکیب داده بو. ایلا دوای مانچر رمضان ایشکی اشبکات، بروشون بید. بعد دوای مانچر رمضان ایشکی بکه، قدر ذکیب داده تو برای که، آج بروش بونیش، یعنی اشبک دنیش، اشبک عزر نیه بروش که دنبراک. دبی ایش اشبکیت کمحتاجیت و بروشش بید. ایلا کزانیت توشی تحلو کدایت، آو دو مش ایش کرد نکذ زر و قد تانية يعني بجيوية رجانة دنية أو كاتت إن شاء الله برجانة بيت والحمد لله وصلى الله وصلى رسول الله, وصلى الله, وصلى الله. أهل الذكر, أهل الذكر لا تعلمون